شوفك ولا بقدر احكي هبال خلف الدرعات وخلف الشبابين بستناك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكي اه وين خلف الدرعات وخلف الشبابي ¡A mí! ضحكات الصبيان وغناني زمان ضحكات الصبيان وغناني زمان ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان وانساني الزمان على سطح الجيران زهر الرمان مليبه البستان زهر الرمان مليبه البستان دا يتسلوا صغار الأرض ويحلو الزمان انساني في زمان على سطح الجيران تتمنيني لو عارف حبيبي بتفكر فيني لو حالي اللي بيفني نفسي لو سوا في سكن طلال بكينا احنا قاعدين نقعد عيونك حميز وبسكوتك حميز لو بارك حبيبي يا حبيبي بتفكر بني وناداني العمر الخالي ولما حالي سكت الكباب لأيتك بيني حالي مشلوحة على بحر النسيان فرق من النوم وكل شكا مشلوحة على بحر النسيان فرق من النوم وكل شكا We shut my I'm not ashamed of them. With all their efforts on me, they're so easy to gain. And every step